أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ في, فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوف لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوف فلا ينازعك في الامر فلا يغالبك في الامر ربك وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 وَما لِ الظَّالمينَ مِن النَّصير وَماَا لِ الظَّالِمينَ بِ َصير وَإذاَا تُت ل عَلَهِمْ آيةُنَابَّاتٍ تَعرففُ فيِي وجهِ الَّذينَكَخَِمُ تَبْض وَإذاَا تُت ل عَلَم تعرف في وجوه الذين كفروا هم تر يكادون يتلون بالذين يتلون عليهم آياتنا يكادون يتلون بالذين يتلون عليهم قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَن نُّوَعِدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, كفروا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وبئت اپنی